آن يا بیت سر بحالی ربي صيب حالي فارجهم لي يا أدعوك يا علي سر علني ربي صيب حالي فارجهم لي يا أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي أنا بحالي أنا بحالي بليت أدعوك يا علي سر علني ربي صيب حالي فرج همي ليا أدعوك يا علي سر علني يا ربي صيب حالي فرج همي ليا أنا, أنا, أنا, أنا بحالي بليت انا بحالي انا انا انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت بحالي بحالي لك عدت بالتوبه أنا دم عيني دم يا <أسفت> من تنجي عبدك من حلول ظلم أسرفت في ذنبي وفرنك غفو طهر لي قلبي وابصر عيني بنو أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحال بليت أنا بحال بليت أكرهك يا عالم انا صايع علي يا سر على دنيا ربي صيب حالي برج هملي <صفيق> هم يا <عم> انا <ويس> حالي بنيت بحالي <ويس> بنيت انا بحالي بنيت انا بحالي انا بحالي بحالي اسجد لك ضعفي بالليل ذغشي احميني من نفسي وطريق اللي مشي روح ماكا يا ربي عبدك هذا ما انت اللي تسمع دو وانت العين ونظر انا بحالي بقید اب حالي فرج همي يا ادعوا من عمري كل شي فيا اهديني من هداك زيد علي هدا اغفر لي كل ذنبي من عفك يا رحيم ما بغيت الا احما وانت ربي كريم يي يي يي يي يي يي يي يي ده صايب حالي فرج همي ليا انا يا علي <سؤال> سر علنيا ربي صيب حالي فرج همي ليا لي انا بحالي بليد انا بحالي بليد انا بحالي بليد بحالي بحالي ما يا ادوك يا ربي بدل شني بخير ادعوك يا ادي سر على ليا ربي صيب حالي فرج هملي ليا يي <تصفيق> <تصفيق> انا بهمي انا لي سر عالميه ربي صيب حالي انا بهمي انا بحالي